يا أمة الأمجاد سيري للعلى إن ونهضتنا على ميعادي. <تصفيق> أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. يا أمة لمجاد سيري للعلى إن ونهضتنا على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كانت شوق الجهاد قائمة في بني أمية ليس لهم شغل إلا ذلك لقد عرف العرب الهند وأحوالها منذ القديم عن طريق تجاراتهم وكان للفرس نفوذ قديم فيها وقصة فتح السند والهند قديمة فقد ولى الفاروق عمر رضي الله عنه عثمان ابن أبي العاص الثقفي البحرين وعمان عام خمس عشرة للهجرة فوجه أسطولا إلى سواحل السند كما أرسل أمير العراق أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الخيل والفرسان والعتاد إلى مكران وكرمان للإطلاع على أحوال الهند وفي خلافة علي رضي الله عنه أواخر سنة ثمان وثلاثين وأول سنة تسع وثلاثين للهجرة توجه إلى السند الحادث ابن مرة العبدي متطوعا بإذن علي رضي الله عنه فضفر وأصاب مغنما وسبيا عظيما ثم إنه قتل ومن معه هناك وكان مقتله سنة اثنتين وأربعين للهجرة وفي أيام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وصل المهلب ابن أبي صفرة أرض السند سنة أربع وأربعين للهجرة ويمكن اعتبار هذه الحملة هي أول حملة كبيرة نسبيا سلكت الطريق البري في محاولة جدية لفتح الهند ولكنها لم تنجح النجاح المطلوب وفي خلافة الوليد ابن عبد الملك أرسل ملك جزيرة الياقوت سفينة إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي أمير العراق محملة بالتحف والهدايا مع نسوة ولدنا في بلاده مسلمات وكان هدفهن زيارة بيت الله الحرام ومشاهدة معالم دار الخلافة الإسلامية ولكن هبت رياح عاتية فقذفت بالسفينة إلى سواحل الديبل من أرض السند حيث كان يقطنها مجموعة من القراصنة فهاجموا السفينة وقتلوا بعض ركابها وبحارتها وأخذوا الباقين من النساء والرجال والأطفال أسرى عندهم فصاحت امرأة من بين الأسرى يا حجاج أغثني يا حجاج أغثني فجاء بعض من استطاع النجاة إلى الحجاج وذكروا له ذلك فقال لبيكي لبيكي فكتب إلى الوليد رسالة يطلب فيها الأمر بغزو السند والهند فوافق بعد إلحاح وعين الحجاج ابن أخيه القائد البطل محمد بن القاسم الثقافي أميرا على هذا الجيش وكتب الحجاج إلى الوليد يطلب منه ستة آلاف مقاتل من أشراف الشام ليقفوا مع محمد بن القاسم في حربه في بلاد السند وفي يوم جمعة أركب محمد بن القاسم فرسه وسياره سنة تسعين واثنتين للهجرة وأمره أن يقيم بمدينة شيراز كي التحق به جند العراق والشام عسكر محمد بن القاسم بشيراز والتحقت به الإمدادات تباعا وقد أمر الحجاج بجمع المنجنيقات والسهام والرماح ووضعها في السفن الحربية وأرسلها إلى محمد بن القاسم وقد أمر الحجاج بجمع المنجنيقات والسهام والرماح ووضعها في السفن الحربية وأرسلها إلى محمد بن القاسم وبعد استكمال الاستعدادات في شيراز ووصول توجيهات الحجاج سار محمد بن القاسم ورتب جيشه إلى مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وصلت السفن محملة بالسلاح والرجال نزل محمد بن القاسم في سواد الديبل وحفر الخنادق ونصب المنجنيقات ونصب منجنيقا عظيما يعرف بالعروس وكان في وسط الديبل معبد كبير للأصنام فدعى محمد بن القاسم جعونة السلمي أمير جند منجنيق العروس وقاد له إذا أمكنك أن تكسر رأس معبد الأصنام هذا وعمود الراية التي ترفرف فوقه أعطيتك عشرة آلاف درهم وقد خرج كاهن من داخل حصن الديبل فقال لقد جاء في كتبنا الهندية أن دولة الهند قد أفلت ودالت وجاء عهد الإسلام والمسلمين وطلب الكاهن الأمان للنساء والأطفال فأعطاهم ابن القاسم الأمان وفي اليوم المحدد للهجوم استدعى ابن القاسم جعونة وأعطاه الإذن ببدء الهجوم بعد أن تهيأ الجيش للقتال وبدأ جعونة الرمية وكبر المسلمون بصوت هادر حينما طارت راية المعبد مع قسم من قاعدته وساريته من الحجر الأول الذي أطلقه جعون بعد تصويب دقيق ثم رمى جعون الحجر الثاني فأصاب قبة المعبد فانهار تماما وفي الحجر الثالث أصبح أنقاضا مع الأرض سواء بعدها هجم الجيش هجمة واحدة وتقدم ألف من خيالة أهل البصرة وارتفع هتاف الفتح الخالد الله أكبر وما هي إلا سويعات حتى ثلم سور الديبل فوصل المجاهدون المسلمون إلى أعلى السور وأبراجه ثم نصبت السلالم وصعد عليها الأبطال وفتحوا الديبل عنوة والتزم محمد بن القاسم بمواثيقه وعهوده فدع الكاهن البرهمي الذي أعطاه الأمان وسأله عن الأسرى المسلمين من النساء والرجال الذين اختطفهم القراصنة فسار وأطلق سراحهم وأدخل مكانهم الذين قطعوا الطريق على تلك السفينة ليجنوا ما قدمت أيديهم وبنى ابن القاسم أول مسجد في هذه المنطقة وبعد فتح الديبل سير ابن القاسم المجانيقة بالسفن عبر مياه نهر السند إلى حصن النيرون فعلم داهر أحد سلاطين تلك البلاد بنصر المسلمين فأرسل رسالة تهديد لابن القاسم ولما وقع كتاب داهر بيدي ابن القاسم استدعى مترجمه وأملى عليه رسالة أخبره فيها بأن القوة الحقيقية مستملة من الله جل وتعالى توجه ابن القاسم إلى حصن النيرون وقطع الطريق في ستة أيام وحينما وصل أطرافها أرسل حاكمها رسولين محملين بالغذاء والأعلاف ومعهما رسالة لابن القاسم يقول فيها أنا ومن معي من الخدم والحشم والرعية في خدمة دار الخلافة ثم فتح حاكم نيرون باب المدينة دخل ابن القاسم نيرون وهدم معبة الأوثان وبنى مكانه مسجدا وجعل له إماما ثم سار إلى حصن آخر عندها جاءته رسالة من الحجاج يأمره فيها أن يعبر نهر مهران لمقاتلة داهر لأن القضاء عليه يعني طاعة المناطق كلها لجند الله تعالى أرسل داهر ابنه على رأس جيش من المقاتلين الأشداء كي يقف بوجه المسلمين ويمنعهم من عبور النهر وخلال هذه المراسلات والاستعدادات توقف جيش الفتح خمسين يوما ونفدت أرزاق المسلمين وأقواتهم وقلت أعلاف الخيل والدواب كما نفق عدد من الخيل بعد إصابتها بالجذان وعلم داهر بذلك ففرح وأرسل مبعوثا إلى ابن القاسم يسخر منه ومناه بإرسال الطعام. والأعلاف إن قرر رجوع إلى بلاده فأجابه ابن القاسم إننا لسنا من الذين يرجعون عن عزمهم وتصميمهم وإني لأطمع بإرسال رأسك إلى العراق بعود الله تعالى أرسل الحجاج على الفور ألفي حصان وتدارك النقص في الغذاء والأعلاف وتهيأ المسلمون للعبور وتأكل محمد بن القاسم أن مقدمة جيشه قد وصلت إلى المعبر وأن الطرق قد ضبطت تماما فقام وتجول على ضفة نهر مهران بنفسه ليرى أفضل وأضيق مكان للعبور ثم أمر بإحضار السفن وربط بعضها ببعض ليصنع منها جسرا للعبور سار محمد بن القاسم بعد عبور النهر ونزل بجيشه على مقربة منه وهناك كان لقاء الجيشين والتحم الجمعان من بداية الصباح وحتى وقت متأخر في المساء وقتل عدد من الفرسان الأبطال الشجعان من الجانبين ثم تراجع كل إلى موضعه وعملت الفيلة عملها في الأيام الأولى للمعركة وفي اليوم الرابع للقتال قدم محمد بن القاسم أفضل فرسانه وقام خطيبا فيهم فقال إذا فزت بالشهادة فإن أميركم محرز ابن ثابت وإن فاز محرز بالشهادة فإن أميركم سعيد وفي اليوم الخامس للقتال رد المسلمون الفيلة وشتتوا شملها وفي اليوم السادس للقتال يوم الخميس العاشر من شهر رمضان المبارك سنة تسعين وثلاثة للهجرة تقدم جيش داهر وداهر كان على فيل عظيم تحيط به الفيلة وقد قرر أن يحسم المعركة لصالحه بعد أن عبأ جيشه تعبئة محكمة جاعلا على المينات والميسرة سلسلتين من الفيلة عندها أعاد بن القاسم تعبئة جيشه وجعل الفرسان ثلاثة أقسام متساوية في الميمنة والميسرة والقلب وعبأ رمات السهام ثم أمر السقائين ليوزعوا الماء على العطشة كي لا يتحرك أي مقاتل من مكانه ولا يتركه وكان التحام الفريقين قاسيا عنيفا وتوغل ابن القاسم في صفوف جيش داهر ثم اختار كوكبة من المقاتلين الفرسان الأشداء للقيام بعملية التفاف وتطويق لمؤخرة جيش العدو فذعر جند داهر وذهلوا وشطروا إلى قسمين كل قسم منهما يواجه فرسان المسلمين من المقدمة والمؤخرة حينها نادى محمد بن قاسم يا جند المسلمين اليوم هو يوم جهادكم أطبقوا عليهم فقد طوقوا استمرت الحرب ضروسا حتى صلاة العشاء ولاح النصر قريبا للمسلمين وفي اليوم التالي بدأ القتال ورما. أحد الرمات بسهمه المشتعل فأصاب هود جداهر واشتعل فيه النار فعاد داهر بفيله إلى الوراء وسقط معه في الماء عندها وصل أحد الفرسان المسلمين إليه وقد تشرد مجيشه من حوله وصوب إليه أحد الرمات المسلمين سهما فأصابه وتقدم منه عمر بن خالد الكلابي فضربه على رأسه فشقه نصفين حمد محمد بن القاسم ربه جل وتعالى حينما رأى رأس داهر وشكر الله الذي أعلى كلمة المسلمين وأعطى الأمانة للصناع والتجار وأعادهم إلى مناطق سكنهم ثم أرسل ابن القاسم رسالة إلى الحجاج فيها تفاصيل الفتح فقرأ الحجاج رسالة الفتح التي أرسلها ابن القاسم على الناس في المسجد وبهذا الفتح المبارك تسلم محمد بن القاسم بلاد الهند والسند حتى حدود الصين وبعدها وصل بجيشه إلى حدود كشمير وقد أنجز ابن القاسم هذا الفتح كله في خمس سنوات ثم وصل إليه نبأ وفاة الحجاج فأقر الوليد ابن عبد الملك ولاة الحجاج ولكن لما تولى سليمان ابن عبد الملك الخلافة من بعد أخيه الوليد قام بتتبع أصحاب الحجاج يسومهم سوء العذاب فولى يزيد ابن أبي كبشة بلاد السند وأمره بحمل محمد بن القاسم إلى العراق مقيدا فأخذ يزيد بن القاسم وقيده وحبسه فقال ابن القاسم متمثلا أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري وقد عذب والي العراق صالح ابن عبد الرحمن القائد البطل ابن القاسم فمات في العذاب وهكذا انتهت حياة هذا القائد الفتى الشاب إرضاء لأهواء سليمان ابن عبد الملك كي تقر نفسه بالانتقام وتناسى ما فعله ابن القاسم من جليل الأعمال مع السلوك الرائع في مجتمع السند وكان بوسع ابن القاسم أن يرفض المسير إلى سليمان متمردا مستقلا بما فتح من بلدان ولكنه آثر أن يشق عصا الطاعة على خليفة المسلمين ويكفي محمد ابن القاسم فخرا أن التاريخ سجل له أنه كان يشكل محكمة لرد المظالم بعد فتح كل مدينة وأخيرا فإن ضعف أمة من الأمم لا يفسح المجال لغيرها من الأمم أن تنتصر فلا بد أن تتوفر شروط لإحجاز النصر ولقد صادف المسلمون في بلاد السند حضارة من أعرق الحضارات ودولا قائمة ذات تقاليد عسكرية عريقة وكان الملك داهر من أقوى ملوك البراهمة وهو الذي أنقذ السند من الآريين فليس من السهل الانتصار عليه ومع ذلك قتله المجاهدون وقطعوا رأسه كما وعد ابن القاسم فلم يكن الفتح الإسلامي بتلك البلاد نزهة ترفيهية فالمتجول في المناطق التي فتحها محمد بن القاسم يجد صعوبات كبيرة في تنقله بوسائل النقل السريعة فلا يكاد يصدق أدى المجاهدين المسلمين قطعوا تلك المسافات مشيا على الأقدام أو ركوبا على الإبل والخيل مما يزيده في إعجابه بجهاد أسلافنا في الفتح وجهودهم التي بدلوها لتكون كلمة الله هي العليا والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيما كثيرا كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد